السماء، لديك ولد، إلىكم أقسامين قسم في المطلق، إلى قسمين، لفظي ومعنوي، أحسنته، فما هو ضابط لفظي؟ نوعه الذي يوافق لفظه، لفظه، لفظ فعله، أحسنته، والذي يوافق لفظه، لفظ فعله. مثاله قتلته قتلا أحسنت وجمعناهم جمعا أحسنت والمعنوي هو الذي يوافق معناه معنى عامله هو الذي يوافق معناه معنى عامله دون لفظه فهذا يقال له معنوي ويقال له المرادف أيضاً مرادف له ما هو مثاله خمسة وثلاثين. أحسنتم. وقفت قياماً، والوقوف القيام مع واحد، وقمت وقوفاً، وجلست قعوداً، فنقضت غزلها إن بعد قوة انكاثة، فالنكت والنقد بمعنى واحد. عندك ويصدون عنك صدودا هذا لفظي أو معنوي أي لفظي حسنت لأنه وافق لفظه لفظ في عليك قال رحمه الله باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان أنا أعرف أننا أخذناه قال باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة, وغدوة وبكرة وسحرة وغدا وعتمة وصباحا ومساءا وأبدا وأمدا وحينا وما اشبه ذلك تقدم معنا أخذ شيء مما يتعلق بظرف الزمان وظرف المكان ومما ذكر فيما تقدم من درسنا أن الظرف له معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي فمعناه اللغوي هو الوعاء يطلق ويراد به الوعاء في اللغة ومنه سميت الأواني ظروفا لأنها كما تعلمون أوعية لما يوضع فيها فقيل لها ظروف لأنها أوعية والظرف في اللغة هو إيش؟ الوعاء وكذلك من هذا الباب سميت الأمكنة والأزمنة ظروفا لأنها كالأوعيه للأفعال التي تحصل فيها كالأوعية للأفعال التي تحصل فيها تقول صمت يوم الخميس فهذا اليوم ظرف لأنه وقع فيه الفعل وهو الصوم وقع فيه الفعل فهو كالوعاء لهذا الحدث وهو الفعل لذلك سمي المكان والزمان بالظروف لأجل هذا الذي ذكره فبينهما ارتباط في المعنى من حيث اللغة طيب وأما بالنسبة لمعناه الصلاحي فالظرف ينقسم إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان والمصنف رحمه الله جمعهما في باب واحد للعلة التي ذكرناها فيما تقدم وأن أحكامهما متقاربة وأن بينهما تشابه لأجل ذلك جمعهما في باب واحد لتشابههما وتقارب أحكامهما وأفرد كل واحد منهما بتعريف لما تقدم حتى لا يلتبس هذا بهذا على البادئ فيحتاج البادئ أن يميز بين هذا وبين هذا بين الزمان وبين المكان فذكر المصنب رحمه الله لكل واحد من الظرفين تعريفا لأجل ما ذكر حتى لا يشتبه أحدهما بالآخر على المبتدي وذكر ألفاظ الزمان ذكر شيئا من ألفاظ الزمان وأما تعريفه فقال رحمه الله ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه هذا هو تعريف ظرف الزمان يتميز به عن المكان فتعريفه هو اسم الزمان خرج باسم الزمان اسم غير الزمان فإنه لا يقال له ظرف اسم غير الزمان مثل اسم المكان ما يقال له ظرف الزمان وإنما يقال له ظرف فقوله ظرف الزمان خرج به ما سمعته من ظروف الأمكنة فليست بأزمنة وقوله هو اسم الزمان المنصوب قوله المنصوب خرج به المرفوع والمجرور فإنه لا يكون من باب ظرف الزمان لأن ظرف الزمان للصلاحي يكون منصوبا يكون منصوبا أما إذا رفعه فإنه ليس من هذا الباب فلا يقال له ظرف كما في قول تعالى هذا يوم مجموع له الناس وأيضا هذا يوم مشهود فهل يقال هنا ظرف الزمان معنه زمان ما يقال له ظرف زمان لأن ظرف الزمان بالصلاح يكون منصوبا هذا يقال له خبر هذا يوم مجموعا له الناس يقال له خبر ولا يقال له ظرف معه زمان فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب فخرج بالمنصوب المرفوع والمجرور فلا يكونان من هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه وقوله بتقدير في المقصود بتقدير في أي تقدير معناها لا تقدير لفظها لماذا قلنا هذا؟ أن المقصود بتقدير في تقدير معناها لا تقدير لفظها، بسبب أن بعض الظروف لا يتأتى معها تقدير لفظ في. وإلى بعضها نعم تقول صمت يوم الخميس أي صمت في يوم الخميس ممكن أن تقدر معها لفظ في، لكن هناك أسماء أزمنة وأسماء أمكنا لا يمكن أن تأتي معها بتقدير في أي بتقدير لفظ في يعني. بتقدير لفظ فيه فلذلك النحاة هذا الكلام بتقدير فيه أي تقدير المعنى ليشمل هذا وهذا ليشمل تقدير اللفظ إن أمكن وتقدير المعنى إن لم يمكن فهذا هو الصواب في قولهم بتقدير فيه أي تقدير معناها فما هي الظروف التي لا تدخل عليها فيه أخذنا ذكرنا شيئا منها مثل بعد وقبل وعند. هذه ظروف ومع هذه ظروف ما تدخل عليها في أبدا ما تجرب فيه، فتقول جئت قبله وجئت بعده، فهنا تقدير المعنى أي جئت في زمن قبل زمنه، جئت في زمن قبل زمن تقدير المعنى، وكذلك أيضا إنما الصبر عند صدمة الأولى أي إنما الصبر في هذا الزمن عند حصول الصدمة الأولى، ولا يمكن أن تقول إنما الصبر في عند أو في عند الصدمة. الأولى لأن عندها كما تقدم معكم لا تجرب فيه فإذا خرجت عن الضرفية جرت بإيش بمن فقط وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر فلا تجر بغير من وإلى النصب فيها يستمر دائما منصوبة دائما وأبدا منصوبة فإذا خرجت الجر تخرج إلى جر محدود بحرف معين وهو إيش من فقط لذلك الحريري يقول ما سمعته وعند فيها النصب يستمر هذا الأصل لكنها بمن فقط تجر إذا خرجت عن النصب جرت بمن فقط ومثلها أيضا من قبل وبعد لا تجر إذا خرجت عن الضرفي إلا بمن من قبله ومن بعده من قبله ومن بعده ولا تقول في قبله وفي بعده هذا نحن ولا يصلح هذا الكلام وكذلك أيضا في عند أو على ما ذكرنا ذكر في عنده لا يقال في عنده فلان وإلى عند فلان هل يصرح ذهبت إلى عند فلان وعنده فيها النص ويستمر ولكنها بمن فقط تجر فهل يقال ذهبت إلى عند فلان كلمت بكذا وكذا كيف وأنت ما تقولها بذن هذا يقولها لجماهير الناس وأنت تقول ما يجوز ذهبت إلى عند فلان أكلمت بكذا وكذا والحريري يقول لكنها بمن فقط تجر يقال لما يقال وصوب البيت وأخطى الحريري نعم ما يقال هذا لحن هذا من لحن العوام ذهبت إلى عند فنان هذا لحن ولا يصرح هذا وإنما جاء في بعض أشعار المولدين الذين لا يحتاج بشعرهم وأما من كلام الرصحاء وكلام العرب المحتج بهم ما جاء إدخال إلى على عند يدخلون إلى على هذا اللفظ وهو عنده أبدا وإنما جاء في أشعار المولدين فهذا هو الحاصل من هذا التعريف فالحاصل أن ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالعامل الواقع فيه ويكون بتقدير فيه هذا هو خلاص التعريف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالعامل بالعامل الواقع فيه ويكون على تقدير معنى فيه مثل صمت يوم الخميس فيوم اسم زمان منصوب بالعامل الذي هو صمت منصوب بالعامل الذي هو صمت الواقع فيه فهذا العامل صمت واقع في ماذا في اليوم وقع في هذا اليوم أي الحدث هذا وقع في هذا اليوم فهذا بخلاف المفعول المتقدم مفعول به المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه لابد تميز بين هذا وهذا ذاك المفعول الاسم المنصوب الذي يقع عليه اي الفعل يقع عليه فعل الفاعل واما هذا فعل الفاعل يقع فيه فالظرف وعالة لفعله ظرف الزمان وظرف المكان فعل الفاعل يقع فيه والمفعول به فعل الفاعل يقع عليه يقع عليه أخذت الكتاب هذا ظرف ولا مفعول به مفعول به لماذا لأن فعل هذا وقع عليه عليه وهو الأخذ بخلاف هذا الظرف الظرف تقول مثلا سأسافر غدا سأسافر غدا فعل هذا السفر سيقع في الغد سيقع في الغد فهو غدا هنمه وعرابه ظرف زمان أحسنتم لكن لو قلت احببت يوم الجمعه احببت يوم الجمعه مفعول به لان اليوم نفسه هذا احببته فعلي وقع ايش عليه لا فيه لاني احببته بما نسوا بما نسوا يوم الحساب بما نسوا يوم الحساب ايش هذا مفعول به ليش لان فعلي هذا النسيان وقع ايش عليه احسنتم لا بتميزوا بين هذا بين فيه وبين عليه يخافون يوما من يعراب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب وفعل بله إن خوف يوقع عليه أحسن وأنذرهم يوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة وفعل بله إن الإنذار واقع ما في إنذار يوم القيامة إنذار يوم القيامة ما فيه وإنما الآن الإنذار وعضح وإنما الآن ونسى المقصود وأنذرهم في يوم الآزفة أي في يوم القيامة ما في إندار في يوم القيامة في الحساب واضح لكن المقصود هنا أن هذا اليوم نفسه أن هذا اليوم نفسه واضح وليس المقصود أن في هذا اليوم وعندما المقصود خوفهم من هذا اليوم نفسه واضح وكما يمثل بعض النحاء يخاف الكسول يوم الامتحان ما يعرف يوم الامتحان يخاف الكسول يوم الامتحان يخاف من نفس اليوم هذا إذا ذكر أنه خاف فهو مفعول به لا أنه يخاف في يوم الامتحان وإنما هذا اليوم يخوفه لأنه في امتحان وفي أشياء إلى آخر ذلك فهو يخاف نفس اليوم الذي هو يوم الامتحان فلا بد من التمييز بين عليه وبين إش وبين فيه فإذا كان فيه فهو مفعول لا إذا كان فيه فهو ظرف وإذا كان عليه فهو مفعول به فلا بد من التمييز بين هذا وبين هذا وإذا قل ضربت زيدا يوم الجمعة ضربت زيدا يوم الجمعة عند من من هنا؟ عندك ضربت زيدا يوم الجمعة ما يعرى بيوم ها ها ضرف كيف عرفت أنه ضرف ما قلت مفعول به لأنه ضربي وقع فيه وقع على زيد طلبت زيدا هذا الذي وقع عليه متى هذا الضرب حصل لزيد في يوم إيش الجمعة هذا واضح فإن شاء الله سهل التمييز بين هذا وهذا فضبطوا التعاريف واحفظوها ويفتح الله علينا وعليكم قال رحمه الله ضرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه أي تقدير معناها كما سمعته قال نحو اليوم وقد قلنا أنه يلفظ به بالفتح نحو اليوم ولا يقال نحو تجر ما بعدها نعم تجر ما بعدها لكن هنا المقصود حكاية هذا الاسم انه في حال الظرفية يكون منصوبا فحق اعراب حال الظرفية فقال نحو اليوم والليلة وغدوة الى اخر ما سيأتي واليوم يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس كما هو في الشرع واحد قولي أهل اللغة أنه يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يقال له اليوم فبعد الفجر الصادق يبدى اليوم هنا من طلوع الفجر الصادق ثم ينتهي بيش بغروب الشمس انتهى اليوم تدخل الليلة تدخل بعد ذلك الليلة فينتهي اليوم بغروب الشمس فهذا هو حده في الشرع وكذلك حده في اللغة على أحد قولي أهل اللغة وقل من طلوع الشمس إلى غروبها بعضهم يقول هكذا من طلوع الشمس اليوم يبدأ إلى الغروب هذا ما هو صحيح هذا في قول عند أهل اللغة من طلوع الشمس إلى الغروب يقال له اليوم الصواب أن اليوم يبدأ في الشرع وفي أحد قولي أهل اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نهايته نهايته من غروب الشمس وابتداؤه من طلوع الفجر الصادق طيب أحيانا يطلق اليوم على الـ 24 ساعة هذه مع الليلة يقولون اليوم يقصدون الليلة وإلا اليوم من حيث التمييز يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب فقط هذا اليوم ثم تدخل الليلة بالغروب تدخل الليلة يقال الليلة طيب عندما يعرف هذا عندك. أنت عربت. عندك تستخفونها يوم ضعنكم نعم مرفوع المترفعي ثبوت النون نعم لا ما في مضاف الأفعال الأفعال ما تضاف لا الأفعال ولا ولا الإشارة كل هذه ما تضاف ولا الأسماء الموصولة إلا أي حسنة مفعول به والواو فاعل يوم ضعنيكم الظرف زمان أي في يوم ضعنيكم تستخفونها يا ونخرج له يوم القيامة كتابا عندك يا أخي أنت. ونخرج له يوم القيامة أنت نعم أنت اليوم أمامي أنا الذي أمامي يسأله كثيرا والذي هنا ولا هنا ينذر ربما أحسنته خرجه عن مضارع مرفوع لم ترفعض المضارع على آخره طيب احسنت واصل بسرعة ويوم ظرف زمان أي نخرج له في يوم القيامة الإخراج كتابه هذا نخرجه له يوم القيامة أي في يوم القيامة فيلقاه وينقف عليه ويوم مضاف القيام مضاف ليه وكتاب مفعول به وانته والنذين اتقوا فوقهم يوم القيامة بس يوم القيامة وفوق سيأتي معنا في ظرف المكان والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ظرف زمان أحسن ذلك لأنه اسم زمان منصوب بتقدير في أي بتقديل معنا فيه أحسن والذين اتقوا فوقهم في يوم القيامة يعليهم ربنا سبحانه وتعالى عليهم قالوا الليلة والليلة يضبطونها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذه هي الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصاد فهنا الليلة تنتهي بطلوع الفجر فيدخل اليوم اعتكفت ليلة أو اعتكفت الليلة هكذا اعتكفت الليلة احسنت ظرف زمان اعتكفت فعل وفاعل والليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية أي اعتكفت في في الليلة هذه أحسنت وكذلك يأتي مضافا اعتكفت ليلة السبت أو ليلة الخميس سواء كان مضافا أو مجردا عن لضاف اعتكفت ليلة أي في ليلة وقد يكون بأل اعتكفت ليلة وقد يكون مضافا اعتكفت ليلة الخميس وكله ظرف دام وقع فيه فعل وهو اعتكافي فهو ايش ظرفت وزرت زيداً ليلة الخميس أيضاً ضرف لأن الزيارة وقعت في الليلة هذه وقعت في الليلة فهي ضرف طيب قال وغدوة وغدوة يصرف ويمنع من الصرف يجوز فيه هذا وهذا فإذا منعت من الصرف العالمي والتانيث ويجوز صرفه باعتبار أنك لا تقصد قدوة معينة لا تقصد قدوة معينة فيجوز فيه التنوين عدمي التنوين هذا وهذا تقول وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذه الغدوة وأيضا تستعمل مجرد من إضافة أزورك غدوة وتستعمل مضافة أزورك غدوة يوم الخميس وأزورك الغدوة بألف فهيك الليلة مع عينك اليوم كل ليلة واليوم تستعمل مجرد صمت يوما وتستعمل كذلك أيضا هذه الأشياء من هاللي اليوم صمت يوم الخميس وتستعمل أيضا بأل صمت اليوم وأيضا الليلة مثل اليوم وغدوة أيضا مثل هذين المتقدمين فتقول أزورك غدوة وأزورك غدوة الخميس وأزورك أيضا كذلك الغدوة بأل ومجرد من أل ومضافه فعندما الاعراب أزورك غدوة نعم أزورك فعل والفاعل ضمير مستتر تقدره أنا فعل مضارع أزوره والكاف مفعول به أحسنته وغدوة ما يش ظرف زمان وقال لمفعول فيه ظرف زمان منصوب على مترص فيه فتحى على أخيره أحسنته ومن متى تبدأ الغدوة وتنتهي من, غروب من طلوع الشمس أو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس معذرة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس تبدأ الغدوة عند الدخول في الصلاة هنا الغدوة تبدأ وتنتهي بطلوع الشمس طيب قالوا بكرة قال وهي أول النهار من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس البكرة هي أول النهار من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس هذه البكرة بورك لأمتي في بكورها في هذه الأوقات أول النهار الشخص يحرص على أول النهار ففيه بركة قالوا وبكرة كما سمعت أزورك بكرة أي أول النهار أزورك بكرة أي أول النهار بكرة وعشية أيضا هذا المقصود البكرة هنا أول النهار ويصرف ويمنع من الصرف يجوز هذا وهذا إذا قصد بها بكرة معينة فهو ممنوع من الصرف وإذا لم يقصد كذلك فيصرف فيجوز فيه هذا وهذا كالقدوة قال وسحر وسحر هو آخر الليل هذا هو السحر آخر الليل فإذا قال الشخص أزورك سحر يوم الخميس أي آخر الليل الذي هو في يوم الخميس أزرك سحرا أي في هذا الوقت في آخر الليل فيطلق سحر على آخر الليل ومنه سمي السحور لأنه يقع في آخر الليل سمي السحور لأنه يقع في هذا الزمن وهو آخر الليل قال وغدن وغدن معروف اليوم الذي بعده يومك الذي أنت فيه يقال له غدن فنحن نقول غدن سيكون كذا وكذا مثلا أي اليوم الذي سيأتي بعد يومنا الذي نحن فيه يقال له غدا وهذا معلوم عند الناس وأمثلتها واضح الأمثلة كما تقدم سأسافر غدا سأدرس غدا في كذا وكذا فهو ظرف زمان منصوب على الظرفية قالوا عتمة والعتمة هي ثلث الليل الأول ومبدأها مغيب الشمس ومنتهاها ثلث الليل ثلث الليل الأول تنتهي بفيه دخل الثاني ما يقال له عتمة ما يقال عتمة لثلث الليل الثاني ولا الثالث وإنما العتمة هي ثلث الليل الأول ومبدأها مغيب الشمس تبدأ من هنا العتمة فإذا غابت الشمس دخلت العتمة وتنتهي بآخر ثلث الليل فإذا دخل الثلث الثاني خلاص ما يقال عتمة ومنه زمت صرا العشاء إيش بالعتمة لن تقع في هذا الزمن قاله صباحا ومثال عتمة واضح ما يحتاج يعني أزورك عتمة أو عتمة يوم الجمعة أي في الثلث الليل فإذا قال أزورك عتمة عتمة, عتمة عرفت أنه سيزورك في إيش في الثلث الليل إما أولى أو, أو وسطة الليل إذا حدد قال الثلث الليل الأول إلى آخر ذلك يعني وسط الثلث الأول قال وسط الثلث الأول آخر الثلث الأول وإلى إذا أطلق سأزرك عتمة أي سيزرني هذا الرجل أفهم في ثلث الليل الأول قال رحمه الله وصباحا الصباح هو أول النهار هذا معلوم عندكم الصباح هو أول النهار يقال له الصباح سافعل كذا صباحا صباح يوم الجمعة سافعل كذا الصباح أي في الصباح فيستعمل بأل ويستعمل مجردا ويستعمل مضافا سافعل كذا صباح يوم الجمعة سافعل كذا صباحا سافعل كذا صباح أي في الصباح فهو ظرف وينصب على الظرفية قال ومساء والمساء هو من الظهر إلى غروب الشمس المساء يبدأ من الظهر وينتهي بغروب الشمس يقال له مساء وهذا معلوم عند الناس إذا دخل المساء يقول مساء الخير وإذا دخل الصباح يقول صباح الخير هذا معلوم يعرفون المساء يعرفون الصباح يميزون بينهما فالحاصل أن المساء من الظهر إلى آيش إلى غروب الشمس قال وأبدا وأبدا ضرف للزمان المستقبل ولا له خالدين فيها أبدا من غير غاية فهو ظرف للزمان المستقبل ولا غاية له ما ينتهي شيء ما ينتهي بغاية محددة معينة وهذا معلوم في النغة خالدين فيها أبدا أي مستمرون على الخلود وليس هناك غاية يخرجون من النار فيها تنتهي بكذا الخلود ينتهي معين لا فإذا قال أبدا خلاص معنى أنهم خالدون في نار جهنم لا يخرجون منها وأما ما جاء في أهل التوحيد فقد تقدم معنا في قاتل النفس وهذا يتكرر عند الناس تأوين ذلك في قاتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا هو أهل معلوم من معتقدهم أن الموحد وإن حصلت منه هذه المعصي يخرج بيش يخرج بسبب هذه الحسنة العظيمة وهي التوحيد فهناك تأويلات ذكرها من قيم رحمه الله تعالى وإلا هذا هو الأصل إذا قال أبداً معناه ما ينتهي بغاية هذا الزمن ما ينتهي بغاية يستمر فهذا هو أبداً في اللغة اسم للزمان المستقبل لا غاية له أي لا نهاية له قال أمداً مثل غدا مثل غداً أمداً كأبداً تماما اسم للزمان المستقبل لا غاية له فمعناهما واحد أمداً wa abda'na maknanya hama satu ismani di zaman yang mustaqbal. La afgalu hada amada. La afgalu hada abda'na. Maknanya satu. La afgalu hada abda'na. Ayat di zaman yang mustaqbal. Ma afgalu abda'na. Di hayat muda hayat ini la afgalu. Hada yang di fahami oleh orang yang tidak faham. La afgalu hada abda'na. Ayat faham. Anu ma afgalu hada لا يفعلوها لأن أبدا تفيد الزمن المستقبل الذي لا غاية له وكذلك إذا قال لا أفعله أبدا وهو بمعنى إيش أبدا, بمعنى أبداً معنى أبدا معناهما واحد طيب قال وحينا وحينا اسم الزمن المبهم اسم زمن مبهم سأفعل كذا وساتيك وسانتظر حينا ما ندري سانتظر حينا ما ندري كم الحين مقدار الحين هذا هل ساعة ساعتين ثلاث أربعة خمس فهو اسم زمان مبهم لا نعرف نهايته ولا يش ولا بداية ما ندري كم متى سيبدأ هذا أو متى سينتهي فهو اسم زمن مبهم هذا أبد أبد الآبدين تصلح في النضافة أيضا أمد الأمدين لا أفعله أبد الآبدين أبد الآبدين تؤكد هذا فتضيف ما فيه مانع لا أفعله أبد الآبدين لا أفعله الأبد يصلح بألم ومضاف ومجردا من الأن والإضافة لا أفعله أبدا لا أفعله الأبد لا أفعله أبد الآبدين كله ضرف قال وحينا سمعت أن حينا المقصود به إيش اسم زمن مبهم فإذا قال الشخص سانتظرك حينا كم تفهم سينتظرك ساعة أو ساعتين ما أدري، ربما ينتظرني قليلا ربما ينتظرني إش كثيراً، ساعة ساعتين. الله علّم كم سينتظرني هذا الرجل لأنه أبهم الزمن، فقال سأنتظرك حينا الله علّم كم الحين هذا الذي سيمكث فيه؟ قال وما أشبه ذلك أي من أسماء الزمان وما أشبه ذلك أي من أسماء الزمان الذي تكون بتقدير في مثل وقت ساعة الذي يريد وضح هذا يقول أي من أسماء الزمان التي من أسماء الزمان المنصوب بتقدير فيه، لأنه ما حصل أسماء الزمان يقام فيه ما ذكر، ما حصله، بقي هناك أسماء للزمان تنصب بتقدير فيه، ولم يذكرها. والقاعدة عندك هذا التعريف في اسم الزمان المنصوب على الضرفية، أي من أسماء الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو وقت وساعة وضحى وضحوة. وضحى وضحوة والضحوة أول النهار ويعقبها الضحى وغدوة وعشية كل من هذا الباب الضحوة أول النهار ثم يعقبها الضحى الضحى يطلق على أول النهار وآخر النهار ربما أما ضحوة لا يقال ضحوة إلا في أول النهار ساتيك ضحوة أي أول النهار فهذا المقصود بقوله ما أشبه ذلك أي ما أشبه أسماء الزمان المنصوبة بتقدير في مما لا يذكر مما لم يذكر مثل وقت وساعة وأيضًا كذلك برهة ولحظة هذه كل أسماء الزمان سنتذكر لحظة سنتذكر برهة كل أسماء زمان مفهمة هذه وأيضًا نحو قدوة وأيضًا عشية وأيضًا عيش عشي ذكرنا ضحى كل من هذا الباب أسماء زمان تنصب على الظرفية الزمنية وتكون بتقدير فيه فالخلاصة من هذا الدرس وهو أن اسم الزمان هو الاسم المنصوب بالفعل الواقع فيه هكذا يقال اسم الزمان هو الاسم المنصوب بالفعل أو بالعامل الواقع فيه ويكون على تقدير معنى معنى فيه ما كان كذلك فهو ضرف <تصفيق> إلهنا سبحانه وتعالى